الله اقول الاب و الاب ما روحوا تركوا اله واحد امين ما دامش تشوفكم للشنطه الجايه ان شاء الله فاكلمتوا عن الشنطه الجديده انتوا هتكتبوا عن جديد حلوه ان تكون بدايه طيبه وكما نقول في صلاه الالبيه فالمن ده بدءا خشن وانا اعمل تلك عن كيف يبدا الانسان عام جديد ولكن اريد ان اضيف بعض الكلمات بالنسبه لي حاولوا انه كنت تبدأوا العام بداية جديدة واحترشيني من محاربات اليوم الاول او الاسبوع الاول كما انكم كما انكم ستبذلون كل جهدكم لكي تسلكه حسنا الشيطان ايضا سيبذل كل جهده لكي يمنع هذه البداية الحسن ولذلك في إنسان جايز يشهر نصف نصر ليلة العام الجديد في دو روحي ويتناول ويقرب يلاقي حبي عسنينه أو يلاقي مشكلة مثلا من الله ويتلخبط خلاص اهل بعض الشاب ارتدت بدايه راسي فانتو اعرفكم ان هذلكم حروب في اول الشاب حروب كده في يعني دلوقتي زي ما انتو قاعدين بتاخدوا محاضرات الشياطين قاعده تاخد برنامج طبيعيه زيها كيف, كيف تعامل المال في اول الشاب وتلاقي ويقولون لهم هيكونوا مستعدين فإخبطوهم خطط طوي اليوم في اول أسبوع في تواجههم ووضعهم إن مفيش خيدة فيهم فأيقولوا خلاص طبيعتنا كده ويشتغلوا برية السنه اخر ويخبطوا فاحترسوا من المخالرات اللي من هذا اليوم يعني لو جاتلك مشكلة في أول يوم وقفت لها عارف ما هي الشرطة ولا يهمني، ولا لو واحده خرج من القميسة و وجدت إنسانا غضبها و كلمتها أي مكمنة فبسلها لها أدين أنا عزاني مش هي دي الحيلة بعد سلطين أول السنة رقيش عياطين محفوثين بأول السنة ولا يهمني. ما في أسيش ما في ماري إشحاء قال قال ليس فقط الجندي الذي ينتصر في الحرب هو الذي يكلل، انما ايضا الجندي الذي يضرب ويجرح ويتشلل اللي جان على نقاله برضه ما ماجان لم يستسلم للعدو وجرح من اجل بلاده فانت برضه مايهم نفسي إن شيطاني حربك مايهم نفسي اللي جيلك مشاكل ما يهمك حتى لو غلطت بعض الشيء في هذه المسائل وانما كل كما قيل من احد الانبياء لا تشمسي بي عدوتي فاني في ثقب لا تشمت بي عدوتي فاني في ثقب اقول انا بكلمكم عن بداية السنه الجديده قبل أن تكون باسبوع عشان تاخذ الاسبوع باسبوع استعداد تاخذ الاسبوع بايه اسبوع استعداد ينظر فيها كل انسان الى علاقته مع الله وعلاقته مع الناس وعلاقته مع نفسه لازم ثلاثه اضوء قبل بدايه العام الجديد يعد الواحد بينه بنفسه ويذكر إحسانات الله إليه في العام الماضي وفيما سبق من حياته لكي يقدم عنها شكرا إن كان قد فاته الشكر في حينه أو حتى إن كان قد فاته جمع كل إحسانات الله إليه اللي حصلت في العام الماضي كلها إحسانات الله إليك وإلى احبائك واصدقائك وإحسانات الله للكريسة وإحسانات الله للمجتمع اللي بتعيش فيه جمعه كل كده وقدم شكر لله عنه اجمالا وتفصيلا إحنا ساعات ما لله بتقل لأن بننسى إحساناته إلينا دايما نطلب نطلب وقليلا ما نشكر اعمل تقييم للعام الماضي مش بس تقليم من جهة مشاكله تقييم ايضا من جهة احسنات الله فيه من جهة عمل الله فيه مش ترك يا رب اللي عملت معنا كذا وكذا وكذا وكذا واقعد و... اعمل لك لسه طويل عليك لسه طويل عليك ليس فقط من اجل المشاكل التي حلها الله وانما ايضا من اجل المشاكل التي لم تحدث لا ممكن تحصل مشكله كذا وكذا في كوارث ربنا انفذت منها وفي كوارث ابعدها الله عن الوصول إليه قبل ما تجي خالص تشكر عليا وتشكر على ليه وكن إنسانا شكورا في حياتك كلها لأن في ناش لا يكتكرون إلا المتاع، وينسي شخص يلسي معهم بكل حب ولو فصل واحد شعبه منه لا يذكرون إلا هذا الفصل وينسون الحب كله ما ربنا ومع الناس بهذا الشكل مثل هذا النوع تجد باستمرار مزايا باستمرار صاخر باستمرار ألفاظ قاسية بالنسبة للناس وألفاظ قاسية بالنسبة لله أما انت فأذكر احسانات الله إليك وأذكر أيضا احسانات الناس إليك احسانات الناس إليك يعني عمل الخير اللي جالك من ربنا وعمل الخير اللي جالك عن طريق الناس واشكر على هذا وذاك واشكر على هذا وذاك في نوع من الناس نسميهم نوعيه اصحاب الطريق الواحد نوعية أصحاب الطريق الواحد يعني يحب واحد بكل علاقه طيبه فإن دخل في حياته شخص اخر ينسى القديم ويبقى الأبيم عليه القديم زي ما بيقول المثل وكانه لا يعرف ويتعلق بالشخص الواحد واذا دخل شخص ثالث في حياته عجبه ينسى الاثنين اللي فاتوا ويبقى مفيش ده قلبه لا يحتمل الا صديق واحد بس فإذا تعرض بشبيه جديد يبقى الأدين كأنه ما يعرفوش ويمش كل شيء العمل هو الحياة انت في حياتك افتكر كل شيء عمله الناس معك حينما تقيم العمل معه الخير اللي, عمل اللي عمله لك ربنا مباشرة والخير اللي في عملوه فيك الناس جمع الكل مع بعض واشكر الكل مع بعض واشكر الله لأنه مصدر كل شيء ابدأ اعمل بالشكر ابدأ اعمل بالشكر لأن الشكر يعطي حياة متفائله ولا تجلس لتعدد مساعد العام الماضي ومشاكل العام الماضي وتخرج بخلص لا <تصفيق> <تصفيق> شوف المطأ البيضاء واشكر عليه وايضا أذكر أخطائك في العام الماضي لكي تعترف بها وتتوب عنها وتتناول وايضا لكي تعتذر لمن اسات اليهم ان كنت لم تعتذر بعد ويكون في العام الجديد تصفيه لعلاقاتك وتقييم لك يعني ادرس بينك وبين نفسك وقول للعام الماضي با. انا خسرت فيه كم واحد وتشت فيه كم واحد خسرت فيه كم واحد وتشبت فيه كم واحد واللي خسرتهم خسرتهم عشانيه واللي خسرتهم اشكر ربنا على كيف ما جاي فيه إنسان حياته بس خساره خسارة كل يوم يخسر ناس كل يوم يخسر ناس وحصيده من الخسارات لا ينتهي عبتهم ويخجن خسارات فخير العام الماضي من ناحية الخسارات والنسخة بأيها زي أي حساب ببنك بيصفح سابق أخي السنة والسفاقية وحاسب نفسك أيضا من النمو انت جميل في الحياة الروحية والنواقف عند الخط وحاسب نفسك من اجل عاداتك الثابته فيك التي لا تتغير ومن اجل اخطائك الثابته في التي لا تتغير. والهدف ايه؟ كثير من الناس في اعترافاتهم يكتفون بسرد الاخطاء دون علاج الاخطاء. يقول انا غلطت كذا وكذا وكذا لكن لا يعالج الكذا ولا الكذا ولا الكذا فإنك لا يكفي فقط إنك إنت تذكر خطاياك إنما أيضاً تذكر من حين سكر وتبقى وإن لقيت خطايات السنة دي زي خطايات السنة اللي فاتت قل أنه ما تفتح ذا فمتحرك رائع في وإن لقيت خطايات السنة دي هي نفس الخطايا اللي كنت بتأكلت بيها من عشر سنين ولا أكثر يقول يبقى انا رأى تحولت عندي الى صداع ولا الى عادات ما بقيتش مجرد خطاك حاكب نفسك قبل جزائح العظم الجديد ولا تجامل نفسك في حساب لا تجامل نفسك ولا تعذر نفسك تقدم اعذارا من جهة الظروف من جهة المحاربات من جهة البيئة من جهة الناس الوطين تشيبك كلها أنت بلا عذر ايها الإنسان وعندما تحاسب نفسك دايما هات اللوم على نفسك يعني أذكر من أين أخطأت مش أذكر من أين أخطأ الآخرون لا من أين أخطأت إنسان انت ايه اللي عملت بالضبط وازاي تخرج منه انت فيه قيم علاقاتك كلها قيم علاقاتك كلها العلاقات الطيبة والعلاقات الرضيئة الناس اللي تريهم علاقة طيبة وتحب ان العلاقة الطيبة دي ليه تحتفظ بيها او ترمو والناس اللي علاقتا بيهم شائط هذا العام او سيئه من قبل كده وشوف السبب منك ولا منهم وكل انسان سائب لو طلعت الشبب منكم اما ان كان نطينا منهم فحاول ان تحتمل حاول ان تحتمل حي أن تشبر حي يكون يتحطة لا تجيب بيها العلاقات سوءا إن كان هناك شخص لا تذكره إلا بالسوء حاول إبنك لا تذكره يعني إذا كان من هنا فيدي تخبط فيه بلاش يجيب بسركه. تبعد عنها أعشق لأنها هتسبب لك إما كعب نفسي لإما خطايا إذانة وعلى أي الحالات لن تستفيد كين على ديني كل ردني السنك الدين كل واحد ضروري يتكلمت عنه لانا لو تكلمت عنه هقول كذا كجر ولا يتعيش دقوك خليت بعيد وشك خليت بعيد وشك علشان تحتفظ بالسلامة القلدي وتحتفظ بألاقاتك مع الناس ولا تقع في خدر لميت لعلاقتك مع الله خير قيام صلواتك وصيامك وقراءاتك وتنبت ومجاليك وتاملاتك ولا قلبك الى اخره انا مره قلت للبعض يمكن في سنوات ما جاي تفكروها الناس اللي قدام معايا دور حسنهم <تصفيق> لو ان الانسان كان في كل يوم لحظه آية وكان في العام يحفظ 365 آية وكان في العشر اللي فات في كل 3650 آية وكان في السامة كبيرشة حدها الجزء كان هاي هذه الآية بأيدي مشكلة من ما بنحفظ حاجات ياما نصحف ذي التغالي وياما نصحف ذي النكد وياما حاجات كتير قوي طب احفظوا ايات ده انت لو خليت من ضمن برنامجك في العام المقبل انك انت تحفظ في كل يوم ايه لاشك ان يكون عندك رصيد ضخم من محفوظاتك فلو اضفت الى حفظ الايه التامل فيها ولو اضفت الى حفظ الايه صدقها على نفسك ولو اضفت الى حفظ الايه تحويل الايه الى حياه في ممارساتك الشخصية فتبقى انسان بينك وبين الكتاب المقدس علاقه قويه تتحول انت نفسك الى كتاب وعندئذ ستجد في داخلك ردود على كل شيء يعني مثلا حروبة الروحية لو جمعت الآيات المتعلقة بحروبة الروحية لو جمعت الآيات المتعلقة بحروبة الروحية يحتفظها وكل ما دي لك حرب تشكر الآية قصة به وترد, وترد على الخطيئة بالوصول ده بيقول واحد بيقع في الغضب يجمع الايات بتاعه الغضب واحد بيقع في الكبرياء يجمع الايات بتاعه الكبرياء واحد بيقع في القلق في الضيق النفسي في الكآبة يجيب الايات اللي ترد على كده واحد بيقع في خطايا اللسان يحفظ الآيات اللي تعالي الخطايا النسانة اللي, اللي عنده من لنفسك التدريب في العام الجديد ان تحفظ آيات ياريت في بعض الطوايس بتعلم اولادها يحفظوا آيات يطرر يريد انه يحفظوا كتير. فانت احفظ حتى من جهة العقيدة تحفظ آيات هو دي حاجات بسيطة أثناء ريت تخلي في مدارس السنجاية المسيحية تحفيز آيات من جهة العقائد لو جبت كل سر من أسرار السنية حقصت له كل ايات وحقصتها من الأولى. هيطلع رؤولات تمام. العقائد ال... الاساسيه في حدث قصب له في المسيح وجد جمعه يحقص من للناس. حدث قصب له في روح القدر. هذا خاصة بالطريقة الوحفة هذا خاصة بالطيامه هذا خاصة بالمكاني شو خاصة بالدينونة رأى لماذا لا, لا تكون مناهج التربيه نشية مناهج هادئة مثل عيالي يخش في اولى وتاميا تباعي أبوهم إبراهيم وإحاقه يا أبو يطلعوا اصلاعي باب إبراهيم وإحاقه يا أب. مفيش يا أب. ما فيه حدات كثير خاصة بعد عمدين كمان يعني في الكتاب كل نوع من انراع الخبيلة موجودة ولها شخصية مسئلة كل نوع من انراع الخبيلة موجودة يعني شخصية كتابية مسئلة ليه ما خدش شخصيات الكتاب الخاصة بالاختمال شخصيات الكتاب الخاصة بمحبة الأعباء شخصيات الكتاب الخاصة بالسجاعة الغلطية أجبنا امثله ويبقى البرامج كده برامج هادثة روحية تبني الشخصية الروحية مختلفة تريد ان يرجع البرامج غلث عشان يبقى التغيير تغيير عام للكل وكل مش كل واحد يروح يغير له يعني الدموه الجديد يقول له انه من الاستبان. لقيت أيضا في بداية العام الجديد تنظم وقتك، تنظم وقتك، وتشوف كيف يضيع وقتك وكيف يستغل. ترتب نفسك. وإن وجدت وسائل اللهو أو وسائل الترفيه بتاخد وقتك. ليكن لك توازن توازن في تنزيع ميزانية الوقت على كل مسؤوليات توازن في توزيع مشئولية الوقت على كل مشئولياتك وهو سنجيش مشئولية رف منه. كثير من أشخاص لنظموا شئتهم نبير وقتهم ويتعبوا في الآخر لما يلاقوا الوقت يزمع على بعض المسؤوليات. ايضا الى العمل بالنسبة لك ومدى امانتك في عملك سواء كنت طالب لازم تنجح وتنجح بتفوق وتنجح بدون تخلص او اذا كنت بتعمل في العمل ونازم تكون مثالي في هذا العمل خلي امانتك لعملك موجودة بالنسبة لبداية العام الجديد بقى لك ايضا نظام في الخدمه بالنسبه للعام الجديد ازاي الخدمه بتاعتك تتربط وتبقى مظبوطه واقل من خدمة بتاعتك في العام الماضي نفسك ازاي وايه نبدا نجاح الخدمه شوف حياتك الروحية من جهة وقتك من جهة خدمتك من جهة علاقتك بالناس سواء الخدمه في البيت او الخدمه في العمل او الخدمة ستميشة او في اي مكان ضع لنفسك خطه قوية للعام الجديد خطة قوية للعام الجديد مش بس تقعد تنذب على العام القديم وغير فيه انت لازم تشوف ازاي تسلط حسنا في العام الجديد لكي يكون عاما مباركا لا به قلبه ولا يبقى به دمينه. ما تقلش به السيدة انت حاصل لا في سيدة في سيدة منك وفي سيدة من ظروفك وفي سيدة من كل حاج فانت ما تجيئت ابدا وما تخطش لنفسك العوائق الشيطان جاي لحربك لكن انت لازم تنتصر عليه الشيطان لازم حربك لكن انت لازم تنتصر عليه. حاول انك انت في البرامج اللي تضعها لنفسك والتدريبات لا تكون تدريبات خياليه لا تكون تدريبات خيالية ولا تكون تداريب صعبه التنفيذ او مستحيله التنفيذ ولا تكون تداريب غير يعني على قدك ما يناسبك في حياتك ما يناسبك في حياتك يعني مشتلا بعض بعض غاء تكرار في العلاقات مع الناس وال أنا في لنفسي تدريب في الوحدة المطلق ما في مطلق لا والله ما في تدريب مع الناس عقب أمام الله إن لا أكل يبني جرال هذا تدريب غير خيالي ممكن تنقذ ومعقول او واحد اللي عنده الرغبه في الكلام يقول تدريب صمت مطلق مطلق ازاي هتصمت ان عايش في مجتمع وما حد يكلموك ولازم ترد عليه هتقعد كل واحد يكلمك ترد عليه عشان تدريب الصمت المطلق خلي تدريباتك خلي تدريباتك ممكنه التنفيذ وعمليه ولو بأسلوب تدريب طويل، ولو بأسلوب تدريب صويل هل ستتعلم الشمس ابدل نفسك التدريب في البعد عن الألفاظ القاسية تدريب في البعد عن ظرف شعور الناس تدريب في عدم التحكم على الناس وعدم التحكم عليهم تدريب في عدم اطاله الحديث وعدم الشرشره تدريب في انك لا تبدا بالكلام الا للضروره تدريب انك تجيب على قد السؤال لكن ما تقولش صمت مطلق وكلام ده مش معقول خلي تدريبك تناسب حياتك تناسب ظروفك تناسب تدريسك، تناسب رحتك، وتناسب وقتك. ممكن تجرب نفسك على الصلاة بالتدريب وتم فيها. أنا أحدد أول سلام وأنا مقصر في صلاة الأذان. تدريب أصله كل صلاة السبت وبعدين ما يقدرش. داي يقول اخلي كل السلوات السابع لدوبك مزمور فكل الصلاة وقطع كل الصلاة وتحليل قصايا على كده يلاقي نفسه ماشي وقلد انا بقيت عن اول قالت اقول صلاة السكر وذيك عليهم وخلص على كده يلاقي نفسه ماشي يقولت بضيف عليهم المزمور الخمسين يلاقيها نفسي وقلت بخل المزمور مزمورون يلاقيها نفسي نمسي واحدة واحدة على رأي الناس اللي بيقول. انسوا على مهلك عشان نوصل بسرعة على مهلك حتى نوصل بسرعة لان بسرعة في السكه الشتة من اول الطريق زي المتابع اما ايك فاسلت بتدريل لكل في حياتك الروحية وفي التدريل ان لمسة عايش فيك نكتشل